غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مسني الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنوا لإذاب مغاضبا فظن أن لم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 فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وَكَانُوا لَنَا والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا, فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمته أمته وحدة وأنا ربكم فاعبدون